ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون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 أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ